يتقدم ميسي وساشل واحد صفر للبرصة انا الذي نظر العاشق الى قدمي واتربت مورا وغاتما به مللو انا ليعارض المتعة في عالم القدمي انا ميسي كبيرهم على صغري خمسين هدف شامبونزيك خمسين هدف مش معقول مش معقول مش معقول ميسي مش عادي عنده ريا سالسة وحاسة سالسة وساق زايدة هايش الناظرين واحد سفر للبارسلونا يتاهل حاليا البلاو جرانا بهذه الركلة على يمين بيتي في الجول جولاثو